أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ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 يُصِبُونَ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُم مِّنْ عِندِ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ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 وَبِالْوَالِدَيْنِ إحْسَانَوْ وَبِالْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَةٌ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَوْ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَتُذَكَّرَ تَمْثُلُهُمْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَالْجِنَانِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْهُمْ وَالْجِنَانُ مِنْهُمْ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْهُمْ وَالْجِنَانُ مِنْهُمْ و مَتَوَلَّيْتُمْ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ